و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمِن يُقْشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجتم لا نخرج ن معكم لئن أخرجتم لا نخرج ن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لا والله يشهد إنهم لكاذبون